لها. فلما فصل قالوته بالجنود بالجنود الميل جنوط انت منهم انت منهم قال ان الله مبتليكم بنهر ده حاجه بيسموها التحصين حاجه بيسموها ان القائد المربي المربي لازم يكون عنده بعض نظر عارف المشاكل اللي هتيجي في الطريق وبيحذر منها من قبل ما تيجي تخيلوا لو كان طالوت ما قال لهم شي ان الله همبتلوكم بنهر وسبهم اول ما كانوا شافوا النهر وسط الصحراء الرهيبة حمد لله يا رب كنا عارفين انك مش هتسبنا. كنا عارفين انك مش جنودك في الارض يا رب وكنا عارفين انك كريم رغم أنه نهر مسمم بيسممهم نهر بيسممهم فلما فصل طالوته بالجنود قالت إن الله مبتع لكم بنهر خدوا بالكم كلامrut لهم إنه ده هيحصل هيحصل امتحان هيحصل هيحصل امتحان مش ممكن مش يحصل خدي بالك الامتحان ده انت هتدخليه الامتحان ده انت هتدخله خدوا بالك يا كل واحد من رجال الانقص هذه الأمة خدوا بالك يا كل واحد نظرت حياتك لنصر الدين لله خدوا بالك يا كل واحد اعتلقت رسالة رفع رائطي الإسلام في الأرض خدوا بالك يا كل واحد نظر حياته أنه يموت والدنيا غير ما جه لها خدوا بالكم ان الامتحاند هيجا هيجيك ان الله يعني ده من الله اه يعني زي ما ربنا قال كده اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم لما المدينه حصرت بالمشركين والياهود وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ربنا قبلها قال ايه وكان الله بما تعملون بصيرا ربنا فص الحصار اللي الاسلام اتحصروا زي الوقت ده كان بيرى ردود افعالكم فعلك ورد فعلك هتعمل ايه لما تلاقي الدين بتاعك بيطعم هتعمل إيه؟ إن الله يعني ربنا الوقت بيراقبك ربنا بيراقبك هتعمل ايه في النهر ده ان الله مبتليكم يعني الدنيا اللي جايه دي والنهر اللي هو نموذج للدنيا ده زي ما القرطبي بيقول ده مش اكرام ده ابتلاء ده بلاء ده ابتلاء ده ربنا بيختبرك وانت ماشي في طريق نصرة الدين الدنيا هتعطلك ولا انت مصر على انك انت تنصر الاسلام وتوصل في طريق طالوت وطريق الفاتحين للنهايه انا بتكلم عن صفات الفاتحين بتكلم عن صفات هذه الأمة. بتكلم عن صفات قال الانقاذ يا جماعة بتكلم واحد هيقول الله طب وهم كده يعني حياتهم مش هتبقى صعبة ما هو انت لو عملت ربنا غير الناس ربنا هيعملك غير الناس شوف اللي ربنا هيعمله معاك ان الله همبتلكهم بنهر قال لا مش مبتلكهم بمصيبه مش مبتلكم بأزمة مش مبتلكم بألاء بنهر دنيا كبيرة وسعة جميلة تجيلك في الطريق وانت ماشي في طريق الدعوة عقد عمل جميل كده مغري طب انت هنا واقف في الدعوة واقف على صغر كبير يجيلك دنيا مشاريع كبيرة يجيلك حاجات تشغلك عن الدين فمن شرب منه فليس مني مش... طب يا طالد انت محتاج لكل راجل لا أصل الموضوع موضوع الانقاذ والإصلاح والفتح مش بالعدد يا جماعة ده بالكيف ده مستوى القلب على ابن أبي طالب فتح على يده خيبر وهو مريض نايم في الأرض ولكن قلبه مليان حب لله فكن سبب من أسباب الفتح انت سبب من أسباب الفتح انت سبب من أسباب الفتح على هذه الأمة بايه بايه ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فمن شرب منه كان المتوقع ومن لم يشربه لا ومن لم يطعمه اوعى دوق طعم الدنيا ليه يا خطر الدرجه دي خطر واي خطر هما اللي دخلوا جهنم كان غير بسببها هما اللي افترضوا من رحمه ربنا كان غير بسببها هما اللي بعدوا عن ربنا وسابوا طريق العمل للدين كان بسبب ايه غير بسببها ومن لم يطعمه الدنيا افيون الشعوب الدنيا هي اللي بتخضر الناس عن الجنه والنار اخطر حقيقتين في حياتنا اللي احنا كلنا نروح هنا, هنا ربنا يعافينا من النار وحال اهل النار يا رب اخطر مخدر عن الدار الاخره هي الدنيا ومن لم يطعمه فانه مني الا من اخترف غرفة بيده على قد بال الريق يعني ايه يعني انت صاحب رساله انت صاحب رسالة لما تختار مراتك تختار مرات صاحب رساله اما تختار وظيفتك تختار وظيفه صاحب رساله ورا مهمه لما تختار وخطرك, تختاري جوزك وخطيبك تختاري زوج صاحب رساله لازم يا جماعه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوه منه إلا قليلا منهم شربوا اللي شربوا دول قبلها لما كل الناس نامت في الدنيا قالوا ابحث لنا ملك النقاط اللي شربوا دول لما محدش رضى يتبع طالوت خرج وراء اللي شربوا دول لما الناس مرضتش السيبة نفسها من بلدهم اللي شربوا دول لما البنات اتفرجت لبسوا نقاب ولما الشباب فسدوا التاحوا ولبسوا لبس السنه اللي شربوا دول نجح في كل الامتحانات اللي فاتت وفجاه يقع في الامتحان ده ازاي 95% من اللي شربوا من نهر الطارق كانوا ملتحين ومنقبات في البال ازاي مش معنى انك, من... انك نجحت في الامتحانات اللي فاتت انك هتنجح في اللي جاي مش معنى انك نجحت في الامتحانات اللي فاتت انك هتنجح في اللي جاي مش كل واحد بيعرف يكمل الطريق ده مش كل واحد مش كل واحد بيقدر يكمل للنهايه مش كل واحد بيصبر لحد ما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض مش كل واحد خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم مش الكل بيصبر فشرب ومنهم كل شرب الا طليلا منهم يا ترى انت هتبقى من القليل ذل فلما جاوزه هو والذين امنوا معه فلما جاوزه جاوز دي تيجي مع العقبه واحد جاوز العقبه كان النهار ده كان الدنيا هي العقبه الدنيا دي لو عرفت تعديها من جوه قلبك يبقى انت عديتي الدنيا دي العقبه اللي ممكن توقف نمو الدين الدنيا دي هي الحاجه اللي ممكن تقف في وش انقاذ امه محمد فوش رساله الانقاذ والاصلاح والتغيير الدنيا فلما جاوبه هو الاجد هو الاول لازم تبقى انت نموذك الاول هو والذين امنوا معه معه مين اللي عدوا يا جماعه اللي عدوا اللي كانوا مع المربي مع الدعاء مع بيئة الدين مع بيئة الايمان اللي الدروس اللي بيئة الدين اللي حفظوا اللي تجويد اللي دخلوا اللي الملتزمين اللي اللي كانوا بيسمعوا له دول اللي عدوا يا جماعة دول اللي ناجم هو والذين الذين امنوا معه اللي كانوا معها ف... فلما جاوزه والذين الذين امنوا معه قالوا لا تاقتلنا اليوم بجالوسة وجنودة مين اللي يقفوش الناس دي انتم تكلموا ازاي انتم مش عارفين قواتهم بقت ايه ولا ايه خلاص تبقى بقى قوة العظمة الولى في العالم قال الذين يظنون انهم ملاق الله اهل هم الاخره هم اللي تبتم اللي فكرين ما يقابلوا ربنا اللي موقنين انهم يقابلوا ربنا اهل اللي هم بيفكروا هقوله ايه لما هقابل ربنا هقوله ايه لما يسالنا عن اوضاع الامه لما يسالنا عن المعاصي اللي شفت ربنا بيتعاصها واسكت خدوا بالكم يا شباب لا يبيد الايمان في القلب قدر ان ترى الله يعصى ثم تسكت ثم لا تدعو إلى الله لا يبيد الإيمان في القلب قدر أن ترى الله يعصى ثم تسكت أكثر حاجة تموت الإيمان في القلب لو قمت الليل عشرين ساعة وما دعتش إلى الله لما شفت المنكرات وما كنت سابق أسباب التغيير هتوصل ليه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أهل هم الأخرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجنوده وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا التحديجي براحل في الطريق صعب جدا رهيبه محدش يقدر يستحملها ربنا لما برزوا لجنوده جنو ما فيش اسلحه هيعملوا ايه يا رب افرغ علينا صبرا اللي جوه حريقه ما بيقولكش هات لي مية ميه بيقولك افرغ عليا من الماء افرد علي من المأدو الحاسين انهم جوا حريقه قبضين على الجمر اقبضي على الجمر استحملي المواقف دي لما بتيجي الصعوبة دي لما بتيجي في الواقع يبقى اللي بعدها الفرج على طول اسباته اسباته يا ملتزمين وملتزمات اثبتوا يا رجال الانقاذ اللي عايزين تنقذ من محمد اثبتوا اللي عايزين تقابلوا النبي ممكن هتتعبوا في الدنيا ممكن هالدنيا تبقى تليئة شوية ممكن ممكن ولكن ساعه ما تقابلوا النبي عليه الصلاة. على الحوض يا بشراكم يا بشراكم ساعتها وانت بقابل رسول الله جندية من جنود الله في الارض وانت رايح تعرض على الله وانت حياتك كلها كانت عشانه وفي سبيله ولتكون كلمته هي العذيه يا بختك يا فرحتك يا مجدك ساعتها يا ملكك يا ملكك في الجنه ساعتها كنا هنتكلم عن املاك السابقين في الجنه ملوك الفردوس الاعلى النهارده في صوره واقعا ولكن اثرت ان ما ينفعش الاحداث الواقعيه دي تحصل من حوالينا اقواد الامه بتختطف ابصار الامة بتختطف، الامة بتغيب الامة بتتخبر ما ينفعش والضعفين لا تبينونه للناس ولا تكتمونه يبقى الدعافين ده من ربنا اخذه على كل من اراد انه هو يوجه يوجه هذه الامة لدين ربنا سبحانه وتعالى لدين ربنا ربنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا يا رب صب علينا الصبر صب احنا في نار يا رب احنا في نار في نار من شوية راح تحس انه مش قادر يستحمل اللي بيحصل في الوحق فتحت المصحف ليت قول الليها ان اصحاب الجنة اليوم في شغل في شغل فاكه ونقلت الناس الوقت اللي بيشتغلوا لدين ربنا مشغولين مش عارفين يعملوا ايه يجمعوا زي ما بين العبادة والعلم والدعوة وكل حاجة والحقوق ود... يجمعوا زي مشغولين ومرحقين ومهمومين لا هنا في شغل زي ما في الدنيا اشتغلت هنا برضه تشتغل بس تشتغل فاكهون من كثرة ترى اصناف النعيم هتبقى مشغول ما بينها حسيت يا جماعة ان ربنا انت عارف والله لا لا لما تقول انا حسيت ان فلان حاسس بي حسيت ان ربنا عالم بينا عالم بحلنا ربنا عالم بيكي ايو اعتفتكر انك هتقدمي له وهيكفر سايك ايو اعتفتكر انك هتعيش عشان وهيضيع عليك ده اوعى تفتكري انك هتبقي من جنوده وربنا مش هيصطفيكي و هيختاركي و هيتولاكي اوعى والله يقدر والله يقدر يا جماعه اوعى تفتكر ان دمعه واحده هتنزل من عليك عشان ربنا مش هيقدرها ربنا اوعى تفتكري ان ساعه واحده تعبت عشانها اوعى تفتكر ان مره كسفت نفسك في دعوه واحد ربنا مش هيقدرها اوعى تفتكر ان ساعه مره كنت عايز تنام و على نومك عشان تقف تناجيه من ايديه وتخدمه بالعمده في التلت الاخر مش هيقدرها تكرروا ربنا مش هيقدر كلامي لي كل وقت واعدكوا قدام الوقت ايوه اتف الله يقدر ايوه اتفتكوا يا جماعة ربنا ربنا افرغ علينا صبرا عداش قدرين يا رب وثبت اقدامنا زلزال يا رب تحت رجلين ثبتنا من الزلزال ده نار حوالينا وزلزال تحت رجلين وربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم ب.